تغربت عن أهلي تغربت عن أهلي وما كنت عالما بأن اغترابي لوعة وعذاب أواسعي كي تنام بطيفهم وكل لقاء في الخيال سراب عساني أراهم عساني أراهم عن قريب ونلتقي فللشمس من بعد الغياب اياب هي الشمس تغدو وتغيب فالاقربين رهيب تغربت عن نذري وما كنت عالما لان فراق الاقربين رهيب فوالله ما دار الفراق بخاطري ولكن تدبير الاله عجيب فوالله ما هم بنا فلطيب هي الشمس تغدو ترو وتغيب ودهر يواسهم لنا فلطيب تغربت عن اهلي وما كنت عالما بان فراق الاطرب أقول لأهلي في تغيبوا ودور يواسيهم لا عن غريب ولا يبكي علي حبيب فوأسفا, فوأسفا, فوأسفا انهت سكيدا الغوبتي غريب ولا يبكي علي حبيب غريب ولونا لا تري فيه على كل حال فالغريب غريب هي الشمس تغدو كارة سأعود تا تنوى تغيب ودرن يواسي همنا تغربت عن اهلي وما كنت عالما بان فراق الاقربين رهيب تغربت عن أهلي وما كنت عالما فراق الاقربين رهيب